وَإِذ قَالَ رَبُّكَلِمَلَاائِكَةِ إِن جَِلُ فِي الأأَوضِ خَاليفَ وَإِذْقَالَ رَبّكَلِمَلائكَتِ أتجعل فيه م يفسِدُ فيِيه وَيسْكُّمأَونحننُ سَّحُ بحَمدك وَنُقدسُ لك وَلو أتجعلُ لك قال انني اعلم ما لا تعلمون قال انني علمه ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان قال له اذن الاسماء فلاتنا وهم على الملائكه ففقال ان بانئوني تقال ان بانئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين فقال أنبئوني بأسماء أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا كأنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم قال يا آدم اسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنَّكُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إني 119. وأعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تردون وما كنتم تكتمون 110. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقلنا يا كُلَا مِنها غَضَبًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنها غَضَبًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ كُلَا مِنها غَضَبًا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِذ زَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَإِذ زَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلَكُم في الأرضِ مُسْتَقَر وَمَتَعُ إ حين وَلَكُم في الأبِّ مُتَقَرون وَمتَ إ خي فتَلَق آدَمُ مِوَِّكَلماتٍ فَتَابَ عَلَ إنه هو التواب الرحيم إنه هو الرحيم